أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّ اللَّهُ عَنْ هَدْيِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ رَشَاشًا وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ رَشَاشًا فَمَن يَهْدِهِ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَجَلَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اتُّبِعُوا آبَاءَنَا إِنْ كَانُوا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 ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى குலின் كتابها الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا أَنْفَلَقَ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّ كُنَّا نَسْتَنصِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 فاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ قُلْتُمْ மதி மச அவு இல்ல ஒ